أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا قد يجئ طُمُونًا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَمَّا أَوْلَمَّا وَتَرَكْتُمْ مَا قُلْنَاكُمْ ما نرى ما كم لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تذكرون يخرجن الحي من الميت ومخرج من الميت من الحي يخرجن الحي من الميت وم خرج الميت من الحي ذلك من غاف فأنا تفكون فانق الأص. بَالَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ خُسْبَانًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَ جَمْ سَوَّلَ قَمَرٌ سَنَا لَذِكَ تَقْدِرُ وهو الذي جعل لكم النجوم لترتدوا في ظلمات البل والبقر قد ظلم الآيات لقوم si weè fain ومستودع قد samos صلى الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة من أغناب قنوان بهو وغير متشابه <تصفيق> سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بذیع السماء Blessed کم